بسم الله الرحمن الرحيم يقول أخوكم طارق بن عبد الرحمن الحمودي في ليلة سودى تألق بدرها وتجملت فوق السماء بزينتي أمصرتها والعين تذرف أدمعا والشوق في قلبي كلهب الجمرة ورأيتها تدنو وكل جوارحي تهتز من فرح اللقاء وسعادتي هذه نصيحة مشفق متودد يرجو لكن دخول أعلى الجنة فتأدبي بكتاب ربك وسلكي نهج النبي ومعه أهل الصحبة وترفعي عن كل عيب ظاهري أو باطن وتنزه عن زلتي وتجنبي خلق النميمة واحذري حذرا شديدا من تعاطي الغيبة يا درة لفت بثوب طهارة وتعطرت فينا بعطر كرامتي. لا تخضعي بالقول والتزمي الحياء وتعففي كي برأي من تهمتي وتجنبي سبل الغواية والردى وتجملي دوما بأصدق توبتي وتواضعي لله وانكسري له وتذللي فالعز في ذي الذلة وعليك إن شئت السعادة والهنا بعبادة المولى ونفع خليقتي ثنتان فالتزميهما وتصبري فالصبر ركن في حصول النصرة صوني جمالك بالتعفف والحياة وتنبه حذرا من أخبة ثلتي مهلا أخيت ليس يحسن منك أن ترضي بمعصية لأجل الموضة وتأمل عيش التي قد آثرت أن ترضي المولى بكل فضيلة يكفيك أمر الله في قرآنه فهو الأنيس لكن عند الغربة قولي لهم في عزة وترفع الله أكبر من خبيث النحلة والله ما تجدي معاول مكركم وثبات قلبي مثل أصل بصخرة لن تنجحوا مهما تناها كيدكم فلقد هزمتم منذ أول جولتي في يوم بدر حين كان محمد يدعو لنصرته بأصدق دعوتي فترادفت بعد الملائك رأسها جبريل يزهو فوق أشرس صهوتي فتطايرت فيها الرقاب وسجيت أجساد كفر فوق أسخن تربتي ولقد رمى كبراءكم بقليبه والبئر يشكو من روائح جيفتي فسلوا جبال الأرض من أرساك من فكذاك ديني في الفؤاد وشرعتي حاولتم مغرائي بكل وسيلة ترجون إصغائي ولو لدقيقتي أذناي صمت عن سماع نباحكم وأعوذ منكم يا شرار الأمة عجبا لكم أسماؤكم عربية وفعالكم غربية من خستي هل لا أبنتم عن حقيقة أمركم فأبنتم المخفي شر طويتي تخشون من لفظ الأذان وصوته وينالكم خوف من أقصر لحيتي أما خماري يا حمير حظيرة فيثير رعبكم ويظهر رفعتي أما النقاب فلا تسل عن حالهم فلربما جنوا من أول نظرتي أهل النفاق إذا تأمل عاقل أحوالهم فهم بأبأس حالتي وهم عمري مثل جدي الناطح يرجون هداما في جبال الشرعة يرجون عزا في خلاف محمد أعمى يحاول أن يرى في ظلمتي ترمون ديني من نبال نفاقكم فتنالكم مقرا من أحسن خالقي لا تعجبوا من شدتي في ذمكم أنتم بدأتم يا صغار السفلتي قد صارت الدنيا تساوي بعرة عندي بلدنا منذ أول توبتي ما ضرني صخط الجميع وحربهم إن كان ربي قد تولى نصرتي الله كرمني وأغلى قيمتي والغرب يمكر كي أباعك طعمتي لا لا ولا بل ألف لا لن أنتهي موتوا بغيظكم بذل الحصرة فشهادة الإسلام سر سعادتي في القلب قد نقشت كنقش الصخرة آمنت بالله العلي وشرعه ورضيت بالإسلام أعظم ملتي يا ويلكم يا شر من وطئ الثراء من يوم حسرات بأسفل دركتي بشرى لكم يوم القيامة فافرحوا سيكون لحمكم وقود الشعلة اختاه يا من غرها أعداؤها هذا خطابي زنته بالرقة يبغون حقدا أن تكوني عندنا لحما تناهشه كلاب زبالتي كنتن يوما رمز كل فضيلة أما وزوجا لا تزن بريبتي واليوم صرت مع التأسف دمية في كف شيطان خبيث نية إلا التي اختارت شريعة ربها وتعطرت منها بألطف مسكتي وتجلببت بحيائها وتخمرت بالخوف من رب عظيم السطوة هذه التي ستعيد عزة قومها وتفيقه يوما من ثقل نومتي يكفيك أن الله في كلماته قد قال أي عرفنا أي بالعفة وتذكر يوما قريبا يوما أنه تسجين وحدك في تراب الحفرة في حفرة ضاقت وأظلم حالها فيها ينال المرأة أكبر ضغطتي الدود يفسد منك كل جميلة والعظم رمى وصار أرخص تربتي سيسيل أنفك من صدين منتن وتفوح من أذنيك ريح الجيفة المرء بالروح النظيفة يرتقي لا بالعظام ولحمه والجلدتي، فتخمري وتجلببي وتستري فالستر رمز خالد للعفة وتنقبي إن شئت أن تتنقبي فالشر يعظم في زمان الفتنة إياك من نمص الحواجب زينة ستقابلين من الإله بلعنة ودراك ما يصف المحاسن والبسي ثوبا يناسب ساترا للعورة قدماك يا أختاه شرعا عورة والوجه ستره من كمال السترة من كل لون إن تشاء فلبسي ودع التعطر إن خرجت لحاجتي في النور والأحزاب ذكر أدلتي وحديث خير الناس أقوى حجتي